الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام ابو حسين مسلم الحجاج رحمه الله ترجمت بن روي حديث تابعين قوله وقصته من لكم لا قوم في حديث رضي ويقال له حديث رحمي فا. قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثني حدثنا وعيّن قال حدثنا سوهيّ قال حدثنا أبو الحاق قال سلمة بن سراب ابن عازر يقول جاء أبو بكر الصديق إلى بيتي من منزله ثمامي ورحلة فقال لعازر بن عبد محيّ ابنك يحمله معي. يحمله معي الى منزلي فقال لي ابي احمل فحمدته وخرج ابي وخرج أبي معه ينتصف يمنا فقال له ابي يا بكر الحج كيف قضيت ما ليله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم اترينا ليلتنا كلها حتى قام قائم ظاهرة وخل الطريق وخل الطريق فلا يمضو لي احد حتى رمعتنا طويلة تاوي لم تجعله السمس عليه شمت بعد فنزل ناعدا فأجد الطاقة وتغلق بيده مكانا ينام به الذي صلى الله عليه وسلم في ضيورها ثم بطقت عليه ضروة ثم قلتنا يا رسول الله وأنا أنه قلت ما حوله كنام وخرت ما حوله فإذا أنا براعي غنبي في غنبي الصخرة مفيد بغنمه الى الصخرة يريد من هكلي اردنا فلقيته فقلت لمن انت يا غلام فقال لرسل من هذه المدينة قلتها في غنمي كلبا قال نعم قلتها فتحرق لي قال نعم فأخذ شاتا فقس له انه من من الشعر والتراب والخلاء. قالوا وحي الصبراء يضرب بيته على الاخاء ووقف في قاع معه وحدث في قاع معه وذكره بذبن علوا نعيده وسنقتوي على النبي صلى الله عليه وسلم وختم منها ويتوب قالوا حيث النبي قد صلى وسلم وختم وتركها الموت ثقوا فصفت على دفن من الماء حتى قرد ازلوا فقلت يا رسول الله اترك هذا الدفن قال فترب حتى رضي يم قال الم ينيد الرحيم قلت بلا قال فارتحلنا بعدما زال في الشمس واتبعنا تراحق مالك قال ونحن في من الارض فقلت رسول الله فقال لا تعتدين الله معنا فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتقى بشرته الى بطنها هارون فقال اني قد علمت انكما قد دعوتما عليه فدعواني علي. الله لكما ان اردت عنكما فدعا الله فرجع لا يبقى احدا الا قال قد بينكم ما هنا فاهاهنا فلا يبقى احدا الا رده قال ووفى لنا وحدث به سئم قال حدثنا عثمان بن عمر حاء وحدثناه اسحاق وابراهيم قال عن عن عن البراءه قال اشترى ابو بكر من ابي رحمه بهنا ساعه عشر وساق الحديث بمعنى حديث عن ابي اسحاق وقال في حديثه من روايه عثمان عمر فلما تنادع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخر رسول الارض الى فضله ووهب عنه فقال يا محمد قد عرفت ان هذا عمل ادعو الله ان يخلقني مما انا فيه ولك علي اعمين على من مورائي وهذه خلانتي فخس منها فانك ستمر على ابيك وغلماني بمكانك اوكلاء فخذ منها حاجه قال لا حاجه لي فقد ان المدينه ليلتزمتها دعوته يزيد عليه رسولا فقال امزل على بني النجام اخوال عبد المقلب مقيمون بالآل سغط الرجال والنساء ذوق القيود وتغرق العلمان يناسون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله قال حتى محمد محفظ مرافع قال حتى لنا عبد الضتاق قال حتى لنا معمر عن أمان في قال هذا ما حتى لنا أبو أولرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجكر أحدها منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فدخلوا الباب يسحبون على اسلائهم وقالوا حبه بن شعره قال حتى ابي عمرو محمد بن سيد النافع والحسن بن علي بن الحلواني وعبدكم قال عنكم حتى ابي وقال الاخران حتى انا يعقوب يعنون ابن ابراهيم ابن سعد قال حتى انا ابي عنه صالح وابن حيثان عن ابن شعب قال اخبرني أن أسمو مالك أن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى تسيطي وأكثر ما كان الوحي ومسروف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو أبو حيامتك أبو حيامتك والمحر ومحمد من مهنة ونوز من, من مهنة قال حدثنا عبد الرحمن قال أحد الناس يانو عن قيس مسلم أن قال ابن شهاب أن لهذ قالوا لعمر أنكم تبرهون آية لو انزلت فينا علي ذلك اليوم عيدان فقال عمر إني لا أعلم حيوم زيد وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيوم زيد وزيد سيرت بعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقهم قال سفيان ارجوك كان يوم الجمعه ام لا يعني اللهم اكملت لكم دينكم واكملت عليكم يا متي قال وحدثنا اقول حكم ابي شيبه وابن القريب وله لابي بكر قال حدثنا عن صلاه ابن عن يديه عن قيس بن عن بن شاب قال قالت اليهود لعمر لو علينا ما له فنزلت هذه الايه يوم يسبق لكم دينكم ويتلت عليكم نعمته وراضيت لكم الاسلام دينا نعلم يوم تهيئه بنجي لاتخلنا ذلك يوم عيدا قال فقال عمر فقد علمت يوم تهيئه بنجي والساعه وين رسول الله صلى الله عليه وسلم حينها تسلس أين تدعيه ونحن مع لله الله صلى الله عليه وسلم بعرفات أعوذ بالله من الشيطان المطلوب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم المحجاج القشيري النسابولي رحمه الله تعالى والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي باب في حديث الهجرة ويقال له حديث الرحلة بالحاء والهجرة هي جريت النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بعدما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاثة عشر سنة يدعو قريش إلى عبادة الله وينهاهم عن الشرك ويحذرهم ذلك ويعمرهم بطاعته فلم يستجب إلا القليل بعد ذلك وآذوا الرسول وآذوا أصحابه فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يهاجروا هجرتين هجرة إلى الحدش مرتين ثم بعد ذلك جاء الإذن من الرب سبحانه وتعالى أن الرسول رخص لأصحابه أن يهاجروا إلى المدينة والهجرة إلى المدينة ما تمت إلا بعدما جاء الأنصار إلى مكة نعم وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة الأولى والعقبة الثانية إذا, أن... إذا رسول الله هاجر إلى المدينة يمنعونه مما يمنعون نساءهم وأولادهم وأهلهم فبعد ذلك آه؟ الرسول أمر أصحابه أن يهاجروا ثم جاء... بعد ذلك جاءه نعم الترخيص بأن يهاجر هو بنصه إلى المدينة فلما حصل ذلك يقول في أحاديث قرأناها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام بعد الظهر جاء إلى دار أبي بكر الصديق رضي الله تعالى والعادة الإنسان ما يزور الناس بعد الظهر ما يزور الناس بعد الظهر وإن كان أقرب الناس إليه فلما زار ودخل على في دار أبي بكر فقال هل أحد هنا عندك؟ قال ما في أحد عندي. آه، إلا أم رومان التي هي زوجته. نعم، وعائشة رضي الله تعالى. هذه زوجته. نعم عقد لها، ولكن لم يدخل بها. وأم رومان. فقال إن الله رخص لنا رخص لي أن أهاجر. فقال إذن الصحب معك. أو بكر الصديق قال الصحب معك. وقال أن, أن عندي راحلتين عندي رحلتان. وأتأخذ واحد أو أنا أخذ واحد؟ قالوا لا لكن بـأ بالثمن. ثم بعد ذلك اتفق في هذا بعد أن تآمرت قريش على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ووذكروا أنهم يعني كما ذكر الله تعالى يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكرون الله والله خير الماكرين. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من داره. وهم جلوس امامه لانه اجتمعوا قريش وقالوا احسن طريقة في محمد هذا ان نجمع من كل قبيلة شاب فيخرج محمد فيضربه ضربة رجل واحد نعم ويموت فلا يستطيع مثلا يا بني هاشم يحارب قريش كلهم فياخذ الدين ويرتاح منه هذه الفكرة اللي فكرها ولكن رسول الله خرج من داره وهم جلوس ولا يرونه واخذ التراب ورمى عليهم فكل واحد هذا التراب دخل في أنفي وفي فمي وعلى رأسي. فلما أصبح الصباح وجدوا ما في وجدوا وثم أمر علي بن أبي طالب أن ينام في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. آه آه. فلما قالوا سألوا فين محمد؟ قالوا ما هذا؟ هذا فين محمد؟ هذا. آه. وهذا إن دل يدل كمان على شجاعة مثلا علي بن أبي طالب يعني. آه. يقدروا بتأمري على خط. ثم بعد ذلك فالتشو راح يجر منهم فأخيراً قالوا من يأتي بمحمد حيا أو ميتا له مئة من الإبل، سواء كان حي أو ميت ولعنه أعداؤه هذا ها وبعد ذلك الرسول خرج إلى نعم وكان هذا الغار يعني في كل يوم تقريبا يأتي مثلا أسماء وتأتي لهم بالطعام. وكذلك عبد الرحمن عبد الرحمن بكر يعطيهم بالاخبار يروح مع قريش يجلس ايش بيساوي وايش يتكلموا ويطموا يعطيهم وبعده ويمر على الغار ولا يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ان مر من مروا على قال قال ابو بكر لو الواحد منهم نظر تحت قدميه لراانا قل ما ظنك باثنين الله ثالثهما ها ما يمكن يروا رسول الله لانه لو راوا رسول الله يقتلوه فمستحيل يعني مستحيل أن ياء وأنظر ثاني ثنين إذا ما في الغار إذا يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا معنا ب معنا بالحبز. نعم والنصر والتأييد هذه معيه إيه؟ خاصة والمعية معيتان معية خاصة هي بالنصر والتأييد وهذه هو تارت تكون معيه عام وهو معكم أينما كنتم ما يكون من نجوى ثلاث إلا ورابع ولا خمس إلا وسادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر ف... ثم فثم بعد ثلاثة أيام ج... ج... ج... ج... جاء ال... عنده الراحلتين وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر لنا هذا في هذا الحديث يعني مختصر هذا يعني تقريبا هو ما يتعلق ويقول في حديث الهجرة أو الهجرة والهجرة باقي يعني من بلد الشرك الى بلد الإسلام حتى تطلع الشمس وحديث الرحل وحديث الرحل الرحل بالحاء والرحلة هو الشداد ها إيش هو الشداد والشداد الذي يوضع على البعير على نوعين إما يكون صغير ها؟ وهذا يكون الرحل إيه؟ يسمى, قتل. يسمى قتل مثلا رجل مثلا زي يحبون البريد في الزمن السابق عندهم سيارات ولا عندهم طائرات ها؟ يبغى أمير يرسل إليه يلقب على البعير أو على الناقة ويكون صغير كده تقريبا والرحلة الثانية الذي يحمل فيه الأشياء البضائع وغير ذلك يسمى رحل كبير وهذا يسمى رحل وهذا يسمى رحل ها واشترى لرسول الله صلى الله عليه وسلم والد الآدى الرحل وقال له يعني يقبوا والد فيوصلوا إليه وعطيه الثمن وهذا هو الذي يذكر فيه في هذا الحديث وهو حديث سلمة بن أشيب قال حدثنا الحسن بن أعين حدثنا زهير حدثنا أبو اسحاق قال سمعت البراء بن عزب وهذا من الأنصار ها هذا بعد ذلك هو ايه يا يسأل ابو بكر الصديق بعدما هاجر الرسول الى المدينه واقام فيها مده يقول جاء ابو بكر الصديق الى ابي وهو نعم إلى الصديق إلى أبي في منزله يعني فاشترى منه رحلا هذا هو, الرحل. هو وهذا معروف عند العرب لا يزال يسمى كده. فإذا كان صغير يسمى قطل. وإذا كان كبير يسمى وقد يسمى هذا بهذا الرحم كما هو يعني جاء في هذا الحديث فقال لعازب ابعث معي ابنك عازب قال ابي معي يحمله معي إلى منزلي إلى منزل وهذا هذا فقال لي ابي احمله فحملته وخرج أبي معه ها ينتقض الثمن يعني يبغى الثمن وهذا البيع جاهز في فقال له يا كان حدثني كيف صنعت ما ليله سريت يعني دحين حين يسير إيه؟ مسألة علمية بيع وشراء وكمان مفضوائد إيه؟ علمية ف... فقال لي انت... انت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة الى المدينة كيف لما انصريت يعني خرجت من الغار وسأفرت الى المدينة ماذا حصل لكم فاخبره بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يا ذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم اسرينا ليلتنا كلها ها؟ يعني لما في هذا في يمكن في آه... تقريبا بعد ما هدأت الأمور خرج رسول الله من الغار وهو أبو بكر وركب بعيلين ومعهم الذي يعرف الطريق وكان كافرا وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا كان الإنسان يعني الكافر الأمين يعني لا بأس أن يستعين به لأنه مثلا الرسول ما يعرف هذه الطرق وما سافر فيها مرات حتى يعرفها تماما فهذا لا بأس بذلك أبدا يقول لا اسرعينا ليلتنا لا حتى قام قائم الضهر يعني في طول الليل نحن مسافرين وكذلك في الضحى حتى طلعت الشم وارتفع حتى قرب ايه يعني تقريبا ما؟ وخل الطريق سار ما الطريق ما فيه اي احن فلا, فلا يمر فيه احن حتى رفعت لنا صخرة يعني في نحن في الطريق ورفعت لنا صخرة ومعلوم ان الطريق بين بين مكة والمدينة فيه في جبال وفيها صخار كبيرة مرتفة في الصخرة الكبيرة إذا كانت مرتفعة وكانت الشمس من جهة تانية يصير الجهة التانية ما فيها شمس آه آه فلما رأى هذه الصخرة أو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال لي أنا فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكانا ينام فيه النبي صلى الله عليه وسلم آه يعني مثلا فيه حجار فيها عر فيها شيء نظفه رسول الله في النبي في ظلها ها لأنها تكون ايه في ظلها الشمس ثم بسطت عليه فروه ها هنا يعني بالفروه يعني الفروه المعروف الذي تلبس يعني زي ما تقول الجبه الكبيره يلبسوها بعض الناس ها وقد والفروة قد تطلق يعني وقد تطلق على الايش الفروه الجلد الذي ايه من جلد الانعام لكن هو فسرها بهذا ها يعني كأنه يمكن كان الرسول لابسها او كان هو ابو بكر لابس مثل هذه فوضعت ف تروى وهذا ويقول بعضهم قال ق المراد هنا الحشيش وهذا هذا ما تقريبا يقول ما هو صحيح يعني الإمام النووي ليس بصحيح لانه الحشيش قد في بيات الوسطه على افرته قلت نم يا رسول الله يعني طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا رجاء ها ما هو نم يعني امر من من نبيبه معلوم زي ما قلنا غير ما مره ان الامر يختلف هذا تارت ان يكون للوجوب وتارت ان يكون مثلا للارشاد يعني انت دحين تعبان سافرنا سفره طويله فانت دحين نام مرتاح وانا احرسك يعني أه؟ أه؟ انا افضل مقود وانا انفض لك ما حولك يعني ادور حول المكان هذا تمام مثلا في صعوبات في عقرب في عدو في شيء في نمر في كل الجهة دي أنا أدورها وأشوف وأتحقق ما فيها يريد منها الذي ثم بعد ذلك قال فنام وخرجت وأنفض ما حوله يعني أراجع ما حوله فإذا أنا براعي غنمي نقبل بغنمه إلى الصخرة يعني رجل من الضعاة غلام والمراد الرقيق لرجل من إيه بغنبه الى الصخرة يريد منها لانه هو دائما يجي الرسول اليوم جاء ابو بكر <تصفيق> يرعى غنمه هنا فلما يجي وقت الظاهرة يجي تحت, تحت الصخرة هذه ويرتاح ويخلي الغنم تدور هنا تاكل تاكل بعدين لما يجي المغرب يردها إلى, الى الى اهلها ها ها فلقيت فقلت لمن انت يا غلام فقال الرجل من اهل المدينة ومن يريد من اهل المدينة ليس المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم انما المدينة يعني البلد ها مكة فلو السويد مثلا ما المراد بالمدينة في هذا الحديث المراد به ايه؟ مك و و و مكه تسمى مدينة ها المدينه ايه كل بلد زي زي ما يسمى مصر اهبطوا مصرا القران لما قال الا اهبطوا مصرا يعني ايه بلد كبيره فالبلد الكبيره يوجد فيها اشياء يمكن بقى القريه يمكن يدور واحد شاء. طعام ما يحصل فيها او يحصل دواء ما يحصل فيها يروح البلد الكبيره يحصلها هذا معنى ها مصرا فمصر مصروف معناه بلد كبيرة مصر ممنوع من الصرف معناه مصر البلد المعروف هذا, ها؟ هذا. فتقول هذه مصر ورأيت مصر ودخلت مصر آه لازم كذا ينتبه له. وكثير من الناس ما لأنه ما يعرف يظن أنه كل سواء يعني أهبطوا مصرنا كثير سمعنا من الناس ينصرف يظن ان مصر إيه الجمهورية العربية المصرية. لا ليس كذلك. مصر معناها المدينه تسمى مصر. جدة تسمى مصر. القاهرة تسمى بلاد النصارى دي اللي تسمى مصر إيه المصرف فهنا المدينه المراد بها إيه في هذا الحديث المراد به مكة. لأن هم لسه عطوا مخرجوا. ما واحد لا ما يمكن يصلوا الى فهذا المراد قلت أفي غنمك لبن عن غنمك لبن قال نعم قال فتجلب لي قال نعم فأخذ شاتن فقلت لا أم في الضع يعني هذا ماهذه معلومة الغنم تمشي في إيه؟ في الرمل وفي التراب ويكون فيها الضرع معناه السدي للالل من الشعر والتراب والقذى فيها بعر أم فيها شيء قال فرأيت الوراء يضرب بيدها على الأخرى يعني كده حتى نظف الضرع الاخرى ينفض في حلب لي في في قعب والقعب معناها يعني تقريبا القدح من خشب قدح من ايه من خشب ومعروف عند العرب هذا وجود قدح من خشب ها في من لبن يعني معنى يعني شيء من لبن قال ومعي اداوه الاداوه قلنا زي ما قلنا هي كنايه عن وعاء من جلد فيه شيء من الماء إداوة وزي ما يسمى دحين في كان في الزمن القريب هنا كان يسمى زمزمية آه؟ وكان يجي ببعض الحجاج المصريين فهذا إداوة الماء أرتوي فيها يعني أرتوي فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ليشرب منها ويتربى هذا الإداوة لشيء أول إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أن يشرب أصبر منها ويشرب وإذا أراد الوضوء نعم أصبر يتوضع من هذه الإداوة ثم معلوم هذا الماء بارد شوي والحليب لما يحلب يكون ايه في حرارة فحط من هذا الماء على ايه على اللبن فيصير اللبن ايه بارد أه؟ أه؟ في ناس الآن في عصرنا هذا في ناس ما يقدر يشرب الحليب الا لازم ينفور في واحد يشرب الحليب كذا الآن يقولوا في, في الغرب لا يشربوا مستلج أه؟ أه؟ أه؟ كل واحد ما الف يعني ذلك يصير ايه بعد ما كان شوية حرارة يصير بعد ما صب فيه يصير ايه بارد فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مريد اسفله فقلت يا رسول الله اشرب من هذا اللبن قال فشرب حتى رضيت يعني شربه شربا طيبا ثم قال من يعني للرحيم يعني دحين نحن سافرنا وجلسنا وارتحنا وقلت بلى قال فرتحلنا ما زالت الشم واتبعنا سراقة بن مالك وهو سراقة بن مالك من هذا معروف من من كبار قريش في ذلك الوقت ونحن في جلد من ايه من الأرض يعني أرض صلبة ومعروف أن الأراضي هذه في هذه الجهات فيها أرض صلبة وفيها أرض ايه ها رخوة اه هذه الأراضي بين بين المدينة وبين مكة وثم اخ ما أخذ الطريق ايه الذي ال ال يسير منه الناس طريق آخر ها فقلت يا رسول الله وتينا يعني جاءنا شيء من العذاب فقال لا تحزن إن الله معنا برضو هي المعية إيه؟ معية خاصة معنا بإيه بالنصر وبالتأييد ولا يمكن أن يحصل لنا شيئا ابدا مثل قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في غار, غار لا تحزن إن الله قال الواحد لو نظر إلى تحت قدميه لرآنا فقال لا تحزن إن الله معنا وما برك باسمين الله ثالثهما الله ثالثهما بايه بالنصر وبالتأهيد ليس معناه أن الله في كل مكان وهذا غلط الناس الذي يعتقلوا مثل هذه الأشياء أن الله في كل مكان هذا غلط وهو معكم هناك المعيه العامة وهو معنا بايه بعلمه وسمعه وبصره مع كل إنسان بعلمه يعلم ما يفعل وسمعه وبصره هذه معيه عامة وهذه موجودة في القرآن كذلك ما يكون من نجوة ثلاثة إلا ورابعة ولا خمس إلا ومعيه خاصة وهي من إن الله لا تحزن إن الله معنا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وتقدم لنا الحديث البارح هذا إن, إن الإنسان إذا كان في الصلاة لا يبسط قبل وجهه ولا عن يمينه ولا عن يساره أو تحت قدمه فا الله قبل وجهه وهذه معية خاصة من إيه؟ من الحديث وهذا يجب ايه هو ان كان يعني بعض العلماء وبعض الفرق الاسلاميه غلطوا زي يقولوا معكم في كل مكان وهذا ما ينبغي ابدا حتى الناس المحترمين يعني الواحد لو جاء للملك او للامير وجاء يزوره او له حاجة وقال لي خدمه فين راح يقول انتظر دا حين يجي مثلا ما يقول لو كان راح للحمام ما يقول له راح للحمام يقول له انتظر ذا هم دو شغلة <تصفيق> ما يبغي يقول له كلام زي هذا. ها؟ وما ينبغي ما على في كل مكان هذا ما ينبغي وهؤلاء الذين يقبط هذه الغلطات على كل حال <تصفيق> وهذا موجود يعني في كذب. كذا لا بد ان يفهم انه هذا فدعا عليه فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم على صراقه فسقط كان راكب على فرس واذا الفرس هذا يسقط في, في الان حتى, حتى هو يسقط في التراب خلاص فعرف انه هذا ورجل يعرف يركب الفرس شغلت ولا يطيح من الفرس لو حتى لو كان يبغى يطير الفرس أبل. فعرف ان هذا ويعرف لابو محمد هذا محمد وهذا ابو بكر من اهل مكة كلهم يعرفه فقال انت, انت دعوت عليه فدعوا الله فدع الرسول صلى الله عليه وسلم فخرج ثم بعد ذلك انا خلاص لا اقوم ضدكم وأي إنسان أقابله في الطريق أقول له أنا ذهبت مسافة طويلة ما رأيت أحد فيرجع خلاص ويت. وبعد أيام ما يسمع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل المدينة نعم لأن الله حافظه ولا بد أن يتم ها؟ إن الله وعد أن هذا الدين لا بد أن يتم ها؟ أبدا ها؟ قال فارتطمت فرسوا الى بطمها يعني اتخذت في الارض يعني اتخذت فقال امي قد علمت انكم قد دعوتما علي فادعوالي فوالله لكم ان ارد عنكم الطلب يعني اي انسان اقابله اقول له انا رحت مثلا مسافة كذا مسافة مسافة يوم او يومين وما وجدت احد تعب نفسك ما في احد لانه قالوا من يأتي بمحمد حيا أو ميتا له مئة من الإبل وأعداء محمد قد إيه في مكة ومئة من الإبل معناه مال كبير هذا ها؟ يعني إيه؟ الرجل اللي يحصل مئة من الإبل يصير, إيه؟ يصير تاجر يقول كان ذاك الوقت الإبل يمكن يعني بخمسين ريال ولا بمئة ريال أما الآن الإبل أقل كبدة تسوى ريال ها وفي ابن تباع كما تباع السيارات الامريكان ها حقت المسابقه وحقت بعض البلاد ها اللي عندهم فلوس كثير ابدا ذلك فبعد ذلك ف فدع فرجع لا يلقى احدا الا قد قال لكم فيتكم ما هنا فلا يلقى احدا الا يعني وفى بايه بما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفى وحدثني زهير بن حرب وحدثنا عثمان بن عمر حول الإسناد تغير شيخ الأمام المسلم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النضر بن شميل كلاهما عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراق قال اشترى أبو بكر من أبي رحلا هذا هو آه آه, آه آه بثلاثة عشر ديرهمة وساق الحديث بمعنى حديث زهير عن اسحاق وقال في حديث من رواية عثمان بن عمر فلما دنا دعا له رسول الله فساق الرسل ثم بعد ذلك يعني هذا اخبر الرسول انه سيأتي زمان انه يعني يسلم ويصير هذا وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اتيب يعني بتاج كسرة ووضع على رأسه سراقة هذا ها وصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وله أحاديث يكفي أن دخلت العمرة في الحج فقال إله ودار وصار أصحابه وكثير من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ساروا أص... من الصحابة ومنهم ومن أبو سفيان ومنهم سراق ومنهم ومنهم ومنهم كثير أه؟ أه؟ لأن الله يهدي من يشاء فساخ فلسوا في الأرض إلى بطنه ووسب عليه يعني سقطها وقال يا محمد قال أن هذا عملك فدعو الله أن يخلصني مما أنا فيه ولك علي لأعمين على من ورائي وهذه كنانتي فخذ سهما منها فإنك سعني يعني علامة ها ستمر على إبري وغلماني بمكان كذا وكذا فخذ منها حاجتك قال لا حاجت لنا في إبري فقدمنا المدينة ليلا يعني وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليلا بعدما وصل أول في قبة وجلس في قبة ثلاثة أيام وبنا مسجد قبة نعم، ثم بعد ذلك خرج من قبة وفي الطريق يعني صل الجمعة في مسجد الآن معروف تقريبا اسمه مسجد الجمعة، ثم بعد ذلك وصل إلى المدينة، ولما وصل إلى المدينة كل واحد يبغى الرسول ينزل في بيته، شيء عظيم جدا ولكن قال لهم نعم الناقة معمورة، فمشت ثم بركة في مكان وهذا مكان هذا المسجد نعم، ثم بعد ذلك مشت وجاءت في دارية بأيوب. ونزلت هناك ونزلوه في, في دار أبي أيوب وقال ينزل في, في دار أخوالي بن النجار بأنه أخوالي عبد المطلب أكرمهم بذلك فصعد ايه صعد ايه الرجال والنساء يعني فرحا برسول الله وكانوا كانوا في كل يوم يخرجوا هناك في قبة وينتظروا مجيء رسول الله حتى ايه تحتر الشمس فيرجعوا يوم يوم حتى في يوم من الأيام آه واحد رأى من بعيد قال اثنين رأى راكبين فقابلوا رسول الله وجلس في قبة ثلاثة ايام وبنى المسجد ثم بعد ذلك قال فصعد الرجال فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله وطلع البدر علينا من ثنيات الوداعي هذه الاخصيلة وإلى غير ذلك فهذا تقريبا هو الهجرة والهجرة باقي إلى يوم القيامة وهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى من المهاجرين حتى لما عاد يعني حج حجة الوداء ما أحب أن يجلس في مكة أكثر من أيام الحج لأن الرسول وصل إلى مكة تقريبا في حجة الوداء يوم ثلاثة منذ الحجة وخرج من مكة ليلة أربعة عشر ليه لأنه من المهاجرين ما يبغي يقعد في مكة يعني كل المدة الايام الا جلسها تقريبا هي من يوم ارب من يوم ربعة تقريبا الى 13 وليلة 14 من المكة هكذا كانوا اصحاب رسول الله لان الهجرة لها اجر عظيم جدا ها وتفضل قلق القلون ثم ذكر هنا هذا الحديث يعني فيه فوائد قال وفي هذا الحديث فوائد منها هذه المعجزة الظاهرة للرسول الله وفضيلة الظاهرة لأبي بكر رضي الله تعالى عن من وجوه وفيها خدمة التابع للمتبوع يعني ااا بكر تابع يخدم الرسول وهذا زي ما الصغير يخدم الكبير ها ما في شيء فأبو بكر الآن هو الذي يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا تقريبا فيه الصحيح أو الركوة والإمرئ ما في السفر يعني ما واحد يقوم يسافر إلى بلاد يمشي يقول لك لا خلاص الله يرزقني في جيل المطر هذا فلازم يأخذ بالأسباب ها ها عقل دابته وتوكر على الله ما يقول كذا يسافر الناس اول كانوا يسافر كل واحد يستعد بالما ويستعد الحين الان يسافر ابدا ما يحتاج هنا بين مكه والمدينه ما ما في ولا احد ياخذ يعني اذا سرع يشتري له من القوارير هذه يعني بريال ولا يشرب خلاص ويبغى جوعان مطاعم هذه هذا كله هذا ما كان موجود ها ها ها. يعني في بعض البلاد يمكن نحن رأينا بعض البلاد أبدا لو البلد ما فيها واحد يبيع الخبز فيه نعم يبيع التمر يبيع الدقيق يبيع البردك يبيع الخبز ما فيه. الآن ما في بلد ما فيه يعني هذا ليه لأن المسألة توسعت وأصبح الناس كثيرين فهذه كلها من نعم الله سبحانه وتعالى حتى أن الإنسان يعني لا يحتاج أنا وفيه فضل التوكل على الله سبحانه وتعالى هذا التوكل على الله آه وعلى الله يتوكل المؤمنون والمعن التوكل الاعتماد مع الأخذ بالأسباب يعني لازم يأخذ بإيه بالأسباب ما يقول أنا متوكل على الله ولا ذلك جاء في الأحاديث لو توقلت مع الله حق توقله لرزقكم ما يزق الطير تغدو خماسا وتروح بطان ما يقول لا أنا بس متوكل ولا يأخذ بالأسباب ولا شيء لازم يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله فإمتى توكل على الله والله ما كفل الرزق للطير إلا حتى يخرج من وكره ولو جلس الطير في وكره يوم ويومين كان ونجد إيه ميت فكذلك الإنسان الانسان لازم ياخذ بالاسباب موظف لازم يواظب على الوظيفه حتى ايه والا يفصل طالب يذاكر دروسه ويجتهد فيها ويعتمد على الله مع ايه الاسباب فاذا كذا واذا قال لا هو زكي خلاص ما يحتاج هذا ذكاء وهو ينجح بعد ذلك لما تيجي الاسئله يشوفها بياض في سواد ولا يعرف لا لانه لانه اعتمد على الذكر فاذا لابد من هذا الاخذ وكل شيء كده لازم الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله ولا ذلك متوكل على الله ومع ذلك أخذ الماء وأخذ الركوة إلى غير ذلك وفيه فضائم الأنصار لفرح بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم و و و وظهور سرورهم فيه وفيه فضيلة صلة الأرحم تقول الله الذي يتساءلون به والأرحم فالإنسان يسهل رحم القريب وبعيد مثلا هدول جد أخوانه أصار. فلذلك ها فهو او صار لذلك هذا بعدت او رحت اذا قال ان الرجل اذا قدم بلدا له فيه اقارب ينزلون عندهم ها يكرمهم بذلك والله عب. فنزل في دار ابي ايوب وجلس في دار ابي ايوب مدة حتى انه يعني ابن سير الموجوده انه كان في دار ابي ايوب اسفل هو مرض فطلع الرسول فوق مثلا ذاك الوقت يعني دورين ما في ثلاثة ادوار ولا عشر ادوار ولا خمسين دور يعني ها فطلع الرسول فوق وهم منزل هو ايوم الانصاري اسفل وجلس الرسول حتى بعد ذلك بنى هذا المسجد بنى ازواجه ثم بعد ذلك صار الازواج شيء انفشيل هكذا وهذا تقريبا الهجرة وكتب السيرة هي الذي تبين يعني أكثر من ذلك وهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك يعني المدينة هي التي فتحت المدن كلها الفضل إيه لله ثم هي الذي فتحت مكة آه فلذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يرى أن أن المدينة افضل من مكة و وأي واحد يقول أن أن مكة أفضل يكاد يكاد يضربه يعني وهو في هذا على كل حال ما أصاب يعني ما في لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن صلاته في مسجد هذا أخير من أفضل وصلاته في المسجد الحرام أفضل من آه يعني فعلى كل حال أصحح أن مكة أفضل من آه من المدينة ولكن هو كان آه وهذا موجود في الموضع يعني في آخر الموضع ذكر أن آه المدينة أفضل وذكر يعني حديث في هذا الموضوع ثم ذكر كتاب التفسير وكتاب قلنا دائما هذا كتاب هذا مصدر كتب يكتب إيه كتاب قرأ يقرأ قراءة لكن المراد به اسم المفعول يعني هذا نعم مكتوب تجمع فيه الأحاديث الصحيحة الذي رواه الإمام مسلم في التفسير آه وهذا موجود في اللغة العربية يؤتى بالمصدر ويراد به اسم المفعول الله يقول عن عن مع ولده وفديناه بذبح عظيم يعني ايه بمزبوح فديناه ب بذبح الذبح ايه مصغر هذا لكن المراد بايه ايه مزبوح ايش المزبوح هذا ها لما اراد يذبح ولد اه وإذا بي يعني خروف من الجنة ويذبحه بدل ايه فهذا معنى كتاب بمعنى مكتوب ومعنى الكتاب ضم الأحاديث بعضها إلى بعض الذي تكون في التفسير في مكان واحد وهذه صلاحات علمية، ها؟ يعني الكتب العلمية الآن فيها كتاب، ها؟ وفيها باب وفيها فصل كده، آه هذه من الأشياء الذي إيه؟ ليش الباب؟ الباب ما يجؤصل به من داخل إلى خارج ومن خارج، هذا كده أصل الباب، فكذلك هذا الباب اللي في كتب العلم هو هذا. ها؟ يفتح باب يحط احاديث والاشياء علمية ثم بعد ذلك لما يغلق سك الباب ده ويفتح باب ثاني وهكذا فلان ذلك مسألة المجاز هذه يعني حقيقة مشكلة يعني هل في مجاز ولا ما في مجاز يعني حقيقة ابدا وبعض الناس يقول ما في مجاز مرة واحد لا في القرآن ولا في اللغة العربية وبعضهم يقول في مجاز وبعضهم يقول ان هذا اسلوب من اساليب اللغة العربية فمسألة يعني حقيقة لا يزال يعني فيها شيء من ال من الهدوء وأما ابن القيم هذا تقريبا فيعني نفى المجاد مرة واحد ويقول أنه لا يوجد مجاد في في القرآن مرة أقوله كمان في اللغة العربية وجاء لك خمسين دليل يعني مش واحد خمسين دليل واحد واحد من عد الخمسين في كتابه يعني الصواعق رد على الجهمي هه هذا دليل علي. على, على العلم يعني خمسين دليل وإن يجيب عشرة خمسين وموجودة في الكتابة أه في أه؟ ابدا يقول ما في أبدا ليه؟ قالوا له انت ليش تقول كده قال مثلا لو واحد قال يعني أتيت البحر فاكرمنا يقول البحر هنا الرجل الكريم يقول هذا حقيقي طيب وإذا قال ركبت البحر فهاجة بين البحر يقول البحر المالح ده حقيقة وواحد يقول رأيته أسدا يصلي معناه إيه الرجل الشجاع يقول حقيقة يعني أشياء يعني حقيقة اللي يعني لسه ولكن لما الواحد يقرأ الشعر ولا يقرأ القرآن مثلا جناح الظل من الرحمة الجناح اللي بين للطائر يعني وازالا واذا المنية انشبت اظفارها المنية المنية معنى الموت عندها اظفارها احنا ما نعرف لها اظفارها كل حال يعني في ولا يد ذلك حقيقة تيها شيء و و والشيخ كذلك الله يغفر له عنده كتاب في هذا الموضوع فالمسألة ولكن لا يزال المدارس والجامعات يدرس البيان ويدرس الاشياء <تصفيق> <تصفيق> فهذا معنى والتفسير تفسير القرآن وإمام المفسرين هو ابن جرير وهذا ابن جرير ما كان يقول في التفسير يقول تفسير الآية يقول تأويل تاويل آية كذا وكذا كده كل كتاب من أول إلى آخر وعنده كتاب كبير يعني يمكن ثلاثين جزء يعني ليه لأن التفسير والتأويل هو بيه لفظان مترادفان هذا وما يعلم تأويله إلا الله يعني إيه تفسيره. ها? كذا كذا كتابه. تأويل آية كذا او تأويل سوره كذا والتانين يقول ذا. هذا هو عنا تقريبا هو ثم ذكر هذا الاحاديث اللي قرأها. قال حدثنا محمد بن وافي. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن وبيه. قال هذا ما حدثنا ابو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر احاديث. لان ابوها هريرة من أصحاب رسول الله ومن علماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وقال رسول الله قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا ادخلوا الباب سجدا هذا أمر من الرب سبحانه لازم يطيعوا الباب ساجدين سواء ساجدين سجودا حسيا أو سجودا معنائيا فان كان سجودا حسيا فيكون مرخص لهم يعني الله تشريع له لهم ها واقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم فايش هم قال مسالتنا حطه وهي ان يحط عنا خطايانا ها ودخلوا يزحفون على استهام يعني جلسوا في الارض وسار يزحف على ادبارهم معناه خربانين قديما وحديثا الى يوم القيامه ما في ها ها ها او يعني مخاطر وقبل الان وبعد الان الى يوم القيامه ولا ولا بس انما ربنا صلتهم على ايه على على المسلمين لأن المسلمين كمان تعبينين لازم هذا لازم أكن نعرف إنه يعني الله ما يصليت اليهود على على ناس إلا لابد في فيه إيه؟ ما هناك إيه يعني طاع للرسول وعمل لهذا فلأجل ذلك هذا وإلا قال ضربت عليه مذلة والمسكنة وباء بغض من الله وضربت ذلك وقد ديه آيات اللي في القرآن <تصفيق> كل السورة المدنية تقريبا تقريبا يعني إما في اليهود ما يعني ما عدوا الواجه قال ادخل الباب سجدا يقول له ادخل الباب سجدا يقوم يجرس على الأرض ويمشئوا في الأرض ويجعل أدبارهم على الأرض ويصحفوا زحفا هذا مخالف لأمره والذي خالف أمر الله ومين دال هذا يعني معناه موسى عليه السلام نبيهم انا اقصد لكم خطاياكم يعني ها يعني يعني مسالتنا ان يحط عنا خطايانا لكن ما فعلوا ذلك وهكذا ها الباب البصيعه يزحفون على وقالوا حبه في شعره الله يقول لهم كده يعني يقولوا حطة يقولوا حبه يعني يحرفوا ايه ها يشيلوا الطاء ويحطوا باء ناس ايه هذه ها؟ مخالفة مخالفة الرب صلى وتعالى ما هي بشيء سار ولا كذلك شو ضربت عليهم دل بتعليمه دلت إذا غير ذلك فهذا يعني... وتفسير يعني قليل يعني وكنا يعني لما كنا قرأنا البخاري قال آه... هنا في س... يعني خطاياكم في سورة البقرة وهناك في في سورة العرف خطئاتكم أنا يعني إذا كنا قرأنا وإذا بي الإمام البخاري جاء في التفسير خطاياكم في الاثنين في سورة البقرة وفي سورة إيه ها؟ يعني في سورة الأعراف أنا لا عارف ما أعرف إلا قراءة حفص يعني سألنا بعض إخواننا طلبة العلم اللي يعني أحسن مننا بلظوا ما أعطونا أخيرا يعني كان الله الشيخة بالقادر شيبة الحمد جاء المدينة هنا رجل رجل عالم الرجل نعم آه قال لي لا هذا تبغى أنت تمحس هذا الموضوع ما في إيه في الجمل هناك دور وبرفعه أخذها واذا به قراءة من القراءات يعني واللي أنا كنت أول ضربت عليها بعدين صحنا و... وإذا قراءة من القراءات يعني موجود فيه في يعني خطاياكم كمان في إيه في العرب ومعلومة بخاري ومطلع <تصفيق> وهكذا يعني العلم ما فيه فلذلك هنا راحين أبدا هنا خطيئاتكم إلا في سورة, سورة فلذلك هذا يعني فأدخلوا بابا يسحبون على أسلام وقال وقالوا حب ما فيه شعرة فهذا تغيير يعني أمركم الله تقولوا كده وتفعلوا حطة يعني خطايانا وتقولوا حب بمخالفة وهكذا يعني وحدثنا عمرو بن محمد ابن بكير الناقد والحسن بن علي الواني وعبد المحميد قال عبد حدثني وقال الاخران حدثنا يعقوب يعنون ابن ابراهيم ابن سعد حدثنا ابي عن صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهار قال اخبرني انس بن مالك ان الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله عليه وسلم قبل وفاته لأنه كان في الاخر كانت الوحي كثير السورة المدنية هذه كلها نزلت فيه تقريبا في مدة عشر سنوات والسورة المدنية طويلة كلها. البقرة والعمران والمسا والمائدة والانفال وهناك يعني سور كذلك زي الفتح وكذلك الجزء من سورة تقريبا الحديد الى سورة التحريم كلها مدنية هذه جزء وسورة وهي ما هي كثيرة يعني سورة المكية اكثر لكن هي فيها احكام وبعضها طويل جدا فلذلك هذا يعني الوحي ما كان رسول الله مفاته حتى وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني المراد بيه أن الآية التي نزلت في آخرها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. وهذه كانت الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر في يوم عرفه. آه وهذا آخر آية نزلت فيها أحكام. رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك نزلت آية قبل وفاة الرسول بمد وجيزة واتقوا من ترجعون فيه الله ثم توفى كل نفسه وحدثنا كذلك أبو خيسر وحدثنا زهير المحرب ومحمد بن المسنى ونصد بن المسنى قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن هدي حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن فيهاب أن اليهود قال لعمر آه اليهود الذي كان فينا وقال إنكم تقرؤون آية لو أنزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال عمر لا لأعلم حيث أنزلت وأي يوم إن أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنزلت أم أنزلت بعرفة يوم عرف ايه يوم عيد للمسلمين ولا لا أمر أهل أهل أهل نعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرب قال سفيان أشكك كان يوم جمعة أم لا آه آه لا إلا لا يعني اليوم <تصفيق> لا يعني اليوم اكملت لكم دينك واكملت عليكم نعمتي وجاء في بعض دوايات ان ليلة جمع ليلة جمع يعني ليلة ايه المزدلف ومعلوم ان دحين الساعة الافرنجية مثل يعني دحين هذا اليوم يسمى ايه يعني الان يوم الاحد الان مثلا بعد اثم بعد ذلك يتغير يعني وإلا ده حي إلى الآن الناس الأولي خلاص إذا غربت الشمس يدخل إيه اليوم اللي بعده هذا هو كده فهذه أشياء فيوم في ليلة الجمع معنا ليلة إيه المزدلف ومعلوم عندنا لما في في النهار في في العصر يسمى ليلة الجمع فإذا الكلام هو صحيح تقريبا كله هذا أتمنى ورضيت لكم الإسلام دينا وحدثنا أبو بكر من أبي كذلك قال قالت اليهود لعمر لو, علمنا لو علينا معشر يهود نزلت هذه الآية اليوم أقبلت لكم وأطممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نعده اليوم الذي أنزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيد فقال عمر قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والساعة يعني هو بعد العصر يعني الوقت الساعة هنا المراد بها ايه الوقت و... وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت نزلت ليلة جمعهم أه؟ ليلة المزر والمراد به ليلة جمع ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات أه؟ والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم